في قال الراوي ما جاء في المسح يقصد اذنيه حدثني الجحي عن مالك عن لاسع ان عبد الله بن عمر كان ياخذ الماء باسبوعيه اذنيه قال ما حدثني الجحي عن مالك انه بلغه ان جاجه مع عبد الله الانصاري سئل عن المسح على الحمامه فقال لا حتى يمسح شعر الإمام <تصفيق> قال وحزتني عن مالك العنشان بن عوة أن أباه عوة ابن البيت كان ينزل الإمامة ويستق ربطه بالماء. قال وحزتني عن مالك العناس إذ أنه رأى تفية تفية أبي البيت إما رأى تعددات الحمار تنزل حمارها وتمسح على ربطها بالماء ونازل اليوم من طغير وتئل مالك عن النمش على الإمامة والخمار فقال لا ينبغي أن ينسح رضي الله المرض على إيمانه ولا خمار، واليمسح على وجوههما. وسجد مالك أمراجه متوضحا، فنذير أن ينسح على رضي حتى تف وضوحا أو قال أرى أن ينسح عن وإن كان فضل أني بعيد الصلح. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى وصحبه ومن والده. ما من شرح هذه الحديث التي تلاها علينا أخونا واولها حديثه نافع في في عمر أنه كان ياخذ الماء الأصبعي في وذكرنا في المكتب أن الأذنان أو أن جذنين من الراس وأنه لم يذكب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المسي المسي بل كان يرسل مسح رفضه مع اذنيه بمسحه واحدة أو بدجل واحد فثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه مسح رفضه بفضل ماء كان في يده ومعروف أن مسح الاذنين هو مستحق عند ادمان مالك رسول الله وكذا هو عند ادمان الشافع وهو حنيفه محمد إلى المثل مع طاعن يوم الذنب للإمام المهدي، وجد مشروع الله أن سنة، لأنه على طريقه الامام مالك أنه لم يكتب تصريف عليه في آله الوضع، بالتالي كل ما لم يكتب تصريف عليه في آله الوضع فهو مستحب ولهذا. كان رحمه الله تعالى لا يرى أن يجمع أو أن يجمع أن يتوقع بين مسحر سبيل ومسحر ومسحر ينبغي أن يمسح بين عمر ومسحر ثم ذكر الإمام مبارك رحمه الله تعالى حديث جادة ابن عبدالله الآن وهو من بلاغات ابن عبدالله رحمه الله تعالى حيث سوي عن نفسه عبد إمامه فقال لا حتى ينتهى الشعر بالماء وهذا هو مذهب جابر بن عقيل بن رباح أنه كان لا يرى من شعر إمامه وكذا روى عبيدة بن حاتم وهم قليلون كأنه رأوا الأمر جاء بمرشع رؤوس وليس مبصح العنان وكل من نفح الإمامة إنه لم يمتهد نهر النبيه والأمر الضالح له وعلى جينة في الأوروب وهو الذي جرى عليه الإمام مالي رحمه الله تعالى وكذا الإمامان الشاكري وأبو حنيفة وصابت رفضي ذلك الإمام محمد رحمه الله تعالى لأن المنح على الإمامة ثابت بالأحديث الفقيقي فقد ثبت فالنسج على الجنانه عن سته من الصحابه رضي الله عنهم وقد يحجز معهم في ذلك فقد رفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وبدانا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الجنانه فدل هذا على مشروعيه وانه جارد وغير ممنوع ولا ينبغي ان يحتج به هذا الامر عوض الإمام ذلك آل عن جابت لأنه رأي يرى هو ابن عمر وآله إذن عمر رضي الله عنه الجميع وهذا لأن هذا الجوم أعني المسك على الإمام كله ثلاثة عن التكلم والسحاب منهم المضيعة من الشعب وبهذا الرضاق سلمان الثالث وعمر الأممية الثمري وتعمل في إذن العزعة وأوذار السكالي بي الله عن الجميع وبهذا يقول فحافة والتاتمين بهذا يقول فحافة والتاتمين كما قال ابن حمد رحمه الله تعالى في المحنة فإثبت المسروعي للمسي على الإمامات وبعضها في العلم في احمد وإن يلا يرى inhianaية على أذى العنامة في يرى وہضوظ هذه من الحSL من الغنامة ولا نظرة عن العنامة واها لكن الحديث، البصير بأن ، نظرة عن العنامة واحدة و مجلس بينها وبين. على النفس على الصفرين وان الامه المدفوعه اجمعت على جواب النفس على الصفرين والمنصوص عليه في القران هو الغفر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى المواقع وامتحوا برؤوسكم وارجلكم الى الشعبيه احكي روايه اخرى وارضيكم فقد حملت على البث على الرقبه نعم على الرأس وقلت ان البث على الرقبه سيئين ان شاء الله تعالى انه فسالته اتفق علينا اهل السنه والجماعه القاضي بل صارت شعارا اهل السنه بل خالف في ذلك عد من فلا يزال يستفرق ايضا بين المفتح على القطبين وبين المفتح على العنايه فيقال ان المفتح على العنايه لا يشرع لان الله جل وعلا امر به المفتح على الرؤوس فنقول الذي رخص في, في المفتح على القطبين رخص في المفتح على العنايه ولا فرق والحكم معنى توهم فتح الرجل على جزء من ناصيته وهي مقدمه شعب ثم يفتح الباقي على العنانه وهذا ايضا ثبت في الحديث او ان يفتح مباشره على العنانه وهذا ايضا ثبت به السنه طيب دام ان تمسح على العنانه جاهزه فهل يجوز المسح على الثمار نقول نعم يجوز المسلو على الحمار لأن هذا فاتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من المسلو على الحمار خطم بالمرأة عند الرجل نقول المسلو على الحمار يعم المرأة ويعم الرجل فاذا تهمر الرجل بحماله جاء لكم أن ينتح على الحمار ومن ذلك للمرأة خاطئا اذا كان يشكر علينا ان نترك مالها هذا لا وقد يحدث ان تلفح قد يحدث أن ثم فاذا انتقل وضوءها جاز لها حتى توفر وان تمتح فوق في مالها وليس عليها ان تنقض ثمارها وان تزيل تلك الحمام وهذا من تزيل الشريعه يتفرغ عن هذا المساله الفقراء هل يجوز الفسر على القلل الشتيه والعراقيات والبوذيات فسبقنا بقوله ذلك من العدل الفقراء وانصح اخواني في التركه حتى لا يشدوا بهذا البؤس هل يجوز ان اعرف هذه مساله لا أعلم فيها تنصيصا في معقول التصون لا اعلم فيها توقيت لتزوير السنه وانما جوزها بعض اهل العلم قياسا على العنائم وعلى القمور لكن الذي يصحح ان شاء الله تعالى في هذه المساله واعطوها المساله السلفيه محضه الذي يصحح ان لا على القناه لانها قد كانت موجوده ولم يرصد فيها أو تذكر فيها ترصيد ترصيد في المنشع على الأماد والقمر لكن إن كان النابس في القلوب الزور يخشى على نفسه إن ندع قطن في الزور على الصوفية شفة الصوفية هذا الذي يكون حق الصوت يخشى على مثله إن ندع من يرصد أن تصيب البر، أيمر. أنا أقول يجوز في هذا أن ينتهى على هذه البنصوة. حقاً إذا كان في مكان ذلك وخشي على نفسه، فلا حاجة أن ينتهى أو البنصوة التي على رأسه وخشي على نفسه الماء. أما غيرها أنت لا. لماذا إخواني؟ لأنه لم يرجع إليها. لأن الاقوى في مسح الرقبي أو الأصل في المسح ان يفتح الرقبه ودائت الرقبه على العمامه وعلى الخله فلا يقاس على المرقب فيه بينما يقال في على الاحق فلان على المرقب فيه إيه إيه على وهذا الذي فدين الله جل وعلا به ولست من اهل الاجتهاد حتى يقلدني اخواني وانما ليبين وجهه نظره لأن بعض اهل العلم منعوا المسح مطلقا على غير مرض ومنهم الامام مالك رحمه الله فانه يمنع المسح على العمالقه سواء كانت محنكه او لم تكن محنكه وبعضهم اشترى ان تكون العنايه محنكه دور يعني في الضوء على الحمد ايدي الهاتف وعند يجيب الهاتف التي تنتفق حق تحت الحمد بعض المشطرة تكون محمد ذلك لا شيء من هذا فقد قال الله جل وعلا وقد فضل لكم ما فرم عليكم إذا ما فضلتم إليه ولم يأتي هذا التفصير عندنا الله عليه فالوالي المطير المطير إلى هذه العمومات الواجهة في مصروعية الممسي على العمامة والمبنى على صمار والله تعالى العلم نعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المبنى وهو المنع من المسي على العمامة عن عضوة بن منذ دبي صلى الله وذكر هذا ايضا عن صفيه بنت عبد العزب وهي صفيه بنت عبد العزب بنت عمرو وهي هذه هي زوجة سعد بن عمر رضي الله عنه أنها ان نافع بن عمر وهو مولى ابن عمر راى صفيه تذري خمارها وتفتح على رقبتها الماء قال ونافع يومئذ ما الحديث له ذلك؟ وهذه فائدة في قوله ونافع جملاً صغيراً. هذه الجملة تدل على جواب الأخير بشهادة الصغير إلى أداة اليوم. في جواب الأخير بشهادة الصغير إلى أداة. تعلمون أن شهادة الصغير لا. الا اذا بلغ لكن إن رأى شيئا او سمع شيئا او عرف شيئا يشهد به فاداه يعني سمعهم في حال الفجر وأدى هذه الشهاده في حال الفجر فانه يجوز للحاكم ان ياخذها من يجب على الحاكم أن ياخذ به شهادته ويقص عليه الله في حكمه عفوا في حكمه فلا تفقه إذا أدى في حال التوبه أو الكافر إذا أدى في حال الإسلام إذن الفاتح لا تدود شهادته والكافر ادى تدود شهادته فإذا أدى الفاتح ما علمه في حال إسلامه وأداه معه التوبة فإن هذه الشهادة مقبولة كذلك شهاده الكافر قد يقول قاعد كيف لو قامت للمسلمين دولة تحكم بالاسلام تحكم بكتابي والسنه فماذا نفعل بشهاده الشهود وأكبر الشهود حاشا اخواني حسن الصالحين يصدر منهم الفتن من كذب وغيبته وهمينته وغفلاته فكيف تفعل بهذه الشهادات هل ترحب بكامل معقد القضاء. القضاء والاحكام بين المتنازعين ام اننا نضطر لتعديل شهاده مثل هؤلاء الذي عليه ائمه الاجتهاد ان المصر او البلد اذا كثر فيه الفساد جاز للحاكم ان ياخذ بشهاده الفاتح بحسب ما يرى المشتري او الحاكم في حال التافه ان كان فقه فقيرا بحيث يرتكب ما تعلم به يعني بل الناس النظر الى النكات و ذلك فانه ياخذ بها والا ان رأى فقه مما لا تجوز معه الشهاده اصلا فانه يمنع من شهاده هؤلاء هذه مساله مفرعه عن هذا الموضوع ثم سئل اتمام مالك عند المرسى على الإمامة والإسماء تقرر لا ينبغي أن يمتح الرجل ولا المرأة على الإمامة ولا والذي يمتح على وقف لماذا؟ قال لي الله جل وعلا أمرنا في نفسك القوص ولم يأمرنا فيه على العداء والإسماء ومن هذا يتفرر على الإسماء رحمه الله إلا وعلا فيما يعني يذكره عنه أهل الثلاثين من مخرجون بأنه كان لا يرفضها على الخصين لكنه لكن رجع ورجع عنه المثلثين ان شاء الله هذا يعني تذهب الامام ناجد رحمه الله تعالى وضعه عليه الشاجعي وعليه ثم سئل عن رجل ان توضع الثلاثين أن يمتح على رأسه حتى لجد الوضوعه قال ارى ان يمتح على رأسه وإن كانت الله أن يعيشه والمعنى أرى أن يمتح ثم يمتح وثم ثم يغسر لشيء بعدها. بعدها ثم يعيد الصلاه التي كان الله بدون يشفى إذن نشفى لا يشفى وإذن من, من الوضوء ان يعيد الصلاه التي صلى بها بذلك الوضوء ولا يقول القائل ان النسيان رفع الحرج فيه عن هذه الامه نقول نعم رفع الحرج عن النسيان عن المخطئ رفع الوضوط. أما اما اللافتراء فانه يجب على من ترك عضوا مع الوضوء ان يعيد الصلاه ما جاء في المسح عن الخفين قال حسناً يعني هناك فائدة يعني في قول إمام مالك أو في قول من نقل على إمام مالك تسوى وسئل مالك من النفس على الإمامة والخمام فقال لا ينبغي أن يمتح رجل ولا البرأة على عمامه ولا خمام قال وإن على رؤوسه الإمام تلاحظون أنه أتى تسريح ثم جرح و... فالخياثا يقولوا يمتح على رطيهما فحزنا فالخياثا يقولوا يمتح على رطيهما لكن في الظبث يكرعون الظوالي تثنيتك في الظبث يكرعون الظوالي تثنيتك ومن هذا الباب قول الله جل وعلا إن كتوب إلى الله فقد صغط صلوبهما إن كتوب فقد صغط فذكر التثنين ثم ظهر الجنة ما جاء عن الخطفين قال حذتني يحيى عمال عن إثني شهادي عن عبابي من ديابي من ولد المغيرة من شعبة عن أبيه المغيرة من شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من, من كمنيت الدبا أو من كمنيت الدبا فلن يستطع من ذيح كمنيت الدبا فاخرجهما من تحت الدبا فغسل يديه ومسح برقفه ومسح على خفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرجلان بنعوف يقومه وقد صلى بهم ركعه فصلى الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه الذي بطئت عليه فسرع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةه وقال أحسن <تصفيق> <وحسنّاً> <تصفيق> قال وإذنني عن مالك وعن ناسك وعن جزائي وعن جزائي للنار أنهما أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على ساتة بن حبي وقاص وهو اميرها فرحمه عبد الله بن عمر يمسح وعد القصفين فانكر ذلك عليه فقال له السعد سل أباك قد... إلا قضيته عليه سل أباك إلا قضيته عليه فقال نعمل الله فنسي ان يسأل عمر عن ذلك حتى قضي المتأل فقال أسألت اباك فقال لا فسألم عبد الله فقال عمر إذا إذا أخلت الشمس في الخصيب وهما ظاهرتان فمسح على الإمام قال عبد الله وإن جاء أحد من الظاهر فقال عمر نعم وإن جاء أحد من الظاهر قال وحذة عن الملك عن ناقة عبد الله إن عمر بل في السوم ثم توضأ غطى وجهه ويديه ومسح بركته ثم دعي لجنزة ليصلي عليها. حين دخل المسجد فمسح على كفيف ثم صلى عليها قال محزة عن مالك عن سعيد بن الرحمن بن رقيش بن رقيش أنه قال رعيد أنس بن مالك أتى قباء ثم قصي بوضوء فتوضع فغسل وجهه ويديه إلى المنفقين ومسح برأسه ومسح على الكفيف ثم بقى المنزج فصلى قال يحيدا وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لنزح خفين ثم دار ثم نزاعها ثم رسمها في رجلين أي تأميك فقال لينزع خفين ثم يتوضأ وليمسد رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان. بظهر بخف أو بخفر الوضوع. قال ان من ان ننزل اجلي في طاهرتين فلا يا قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفان فسها عن المسح على الخفين حتى جلس قال على الخفين ويؤدي الصلاه ولا الوضوء قالوا اذا مالك ذكوا حرسهم الثياب ثم لبسوا حفيهم ثم استانثوا الوضوء فقال يمنح حفي ثم يتوضا ويلبس الجيش هذه جمله من الاحاديث التي ذكرها الامام مالك رحمه الله تعالى في, في تقمي المضي على الحسين وهي تدل فريحا على أن ملأ الإمام مالك جواز المث على الخفيف، وإذا لم الإمام بحاجة إلى ترديد هذه الأحاديث التي فيه الدليل على جواز المث على الخفيف، فلماذا الإمام مالك أذكر هذه الأحاديث التي تدل على المث على الخفيف؟ فإن هذا علامة على أن هذا حق جار رحمه الله تعالى. و بقدره صاحب العثيه ذكر ذلك عنه أن محمد الدرس في كتابه التحقيق ان مذهب الامام الهادي رحمه الله تعالى الذي دل عليه منطق وازاله المفسد حسب القصتين قال لو هو, هو صحيح من المذهب والمشهور عند اتقال وانه يثبت المفسد على القصتين في السفر والحضر وقد كان الامام رحمه الله لا يرى ذلك ثم رجع عنه وعلى يعني كان الامام مالك ثم رجع إلى القوم بعدم جواز على الخفين وحجته في ذلك ما ذكرنا لان الله دل وعلى نقص على المسح على الرمل ولم ينص على النفس ثم كان يذهبه رحمه الله تعالى في اخر عمره وهو قبيل ممكن ان ذلك مشروع روى او عن ابن نافع وهو في تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى انه قال دخلنا على مالك في مرضه الى به ماتت فيه فقلنا يا ابا عبد الله قد اقمت مره من عمرك صار المسح على الطفين وتبكي ثم رجعت عنه فندري كما في ذلك الان ونسقط عليه فقال يبنا نافع فقال يبنا نافع النسخ على الخصي اتفق والحضر صحيح يقين ثابت لا شك فيه وليقولها الحاره تدل على ان الايمان رحمه الله تعالى مات على هذا الاحتقار وهو جواز النسخ على الخصي انه قائل فقد أن المسر على الخطفين ستة والحضر صحيح يحيين ثالث لا شك فيه قال وارى المسح قويا والصلاه تامه وارى وأرى المسح حويا والطلاة تام والمسح على الخطفين يا قد أجمع عليه أو قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة بل قال البصري الضغري فيما عنه. قال درست سبعين من أبحان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرى نمح على كل قال ادرت سبعين من أبحان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرى نمح على كل ولم يخالف في هذا الزمن إلا فاقف تاني بجعلهما سبيراً من جينة أول صاحبتين هم الهوالد وكانوا لا يرون جواز البيادة على ما القرآن وقالوا إن الوالد في القرآن هو القرآن ولم يأتي الفتح وردوا بذلك كل الاحاديث الوالد في المسح على المسحين ربما لأنهم يرون كفر جميعا الذين حاول هذه الاحاديث قرطه ان كل من رواها يعني ربما تاخر اتم لكن عقيدتهم ان الذبد على القران لا في ذلك الراشده الذي يسمونه الان الشيعة وقلنا ان الشيعة اخوان اهل البيت الشيعة هم من يحبون آل البيت ولا يغادروا ولهذا تجدون في قرائب الرجال في كتب قرائب الرجال فيها اعياد النبلاء وغيرها منه يقولون هؤلاء مثلا فيه تشيع إلى غلو والتشيع إلى غلو هو تقديم عديد على الرحمن بالفضل بعضهم يقول فيه تشيع او فيه ملوك التشير وهو تقريب معجي على تقريب الفحارة دون تقريب الفحار او التورق وهناك اسم ثالث هو اليوم ولكن استثناء المواحد هؤلاء ذي يصنعون روافط لان نحن رفضوا الدين ورفضوا جميع الفحارة إذا نحرم يبقى هؤلاء ايضا لا يرون المسح على الخفين ولا حدث لنا الى ليس حتى يقترحوا ولا يعجبني ان يقرا بعض الباحثين في كتب الخلاف خلاف هؤلاء الرافعه لانه لا ينبغي ان يعتد لخلافهم وان قولهم او خلافهم لا يفتح في الاجماع الذي عقد مع الصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم الاسلام وانما ذكرناه حتى نثبت انه لم يخالف من يعني من هم تظنون لهذا الدين الى هذين القبيلتين وهما القوارث وهم ذئاب الفجلي روبما لكن بالعاده هم خطيره جدا و الرافظة الذين ينورون نبيح علي فاجر هذا وها تثبت من علي علي فإنه عن علي رضي الله عنه كما في شرح في شرح قصير في شرح معالي من الثالثة في الزنان فحاول رحمه الله تعالى بإحساس أن علي رضي الله عنه توضع ثم مدح على علي ثم دخل البسج فلدع مع وصفلا فذا ذا فيها اثنان في التحقيق على شرط الشديه وصنذا في اثنان في جمع ورسالته ان شاء هذا التعمق الثالث في وضعه على القصتين اذا القصتان او المث او ما جاء في على الفلسين الفلسين وهو ما يستوعب القدمين وهو ما يستوعب قدسي ولوطقه في الغالب على المصوعين دي في على المقنوعين من جسم ولماذا تذكون في رواقي المحبذين دائما ذكر هذا للتكليف باب المسح على حكم المسح على الخفين ولا يفرض على الخف او حكم المسح على الخط بانهم لا يشرع المسح على خط واحد لانهم لا شرع المشي على خط واحد بل لو كان للمسلم قسمين فادخل احد الخطين على طهاره ثم انتقل وضوءه واعاد الوضوء الجديد لا يشرع له ان يفتح على تلك الرجل الذي عليها الخفز الذي أتخاله من حتى يمكنه من طهار سيدينا إن شاء الله تعالى الكلام على شروط المنش على السبسين قلت اذا هذا الحكم قد أجمعت عليه أو أجمعت عليه من السنة والجماعة شعار من شعار السنة حتى إنهم يدورون في معتقداتهم ومرض المسحة على السبسين قال فتن أهدي البيع قال الإمام مالك أو قال الراوي الإمام مالك عن الشهاد عن عباد بن زياد أنا أقول انتبهوا هذا الإسناد أو أقول أن انتبهوا هذا الإثنان. لأن هذا الإسناد أذوى مالك ونما وهذا فيه غلطا قبيحا كما قال ابو مصعب الزهير رحمه الله حيث قال ابن مالك وهذا من يختلف الرواشده يعني كل المواطعات المرويه عن ابن مالك قد ذكرت هذا الاسلام في هذه الصوره التي عنده حيث قال عن ابن الشهاس عن عباس بن زياد بن ولد مغيره بن شعبه عن أديه مغيره بسرع وهذا خطأ الثالث فإن أحساس من الزياد لك من ولد مغيره بسرع وإنما هو من ولد زياد من أديه الذي يسمى الزياد إن يؤذيه الزيان أن يحقق المغيره بأديه فالزياد هذا وعبد ابن زيان ابن المغيرة هو عباد إبن زي إبن عباد عباد من هو عبد ابن زيان ابن أديم ابن سفيان وكان عباس هذا والي على كيشستان والله عاوية رضي الله عنه سنه ثلاث وخمسين في رحمه الله سنة سبع مائة واما اخوه عبيد الله بن زياد فكان تاجرا في القبر فكان تاجرا في القبر وهو البدي اقام على قبضه البرتين ابن علي رضي الله عنه فقول الامام المالك عن عباد بن زياد من ولد ذكر الحاكم بن عشد هذا الوقت من الإمام المالك بماذا بأن كل من روى الموضع عن الإمام المالك بهذه أبقى الله تعالى وإن كان كل فروح بهذا يكون وقد تكون تتبع عن رحمه الله لكن من لا يتبعون فيه ادتهاب لماذا لأن العباد المذيئات لم يتبعون فيه المغيرة بينهما يعني عمر تبيه العباد من هذا توقيتها للأدتها ولم يتبعون فيه المغيرة وبخاصة أن البخاري رحمه الله تعالى من تكسبح للعلم تتبعون فيه جميعا اعظم جهد لله ولمجاهدات جاءت الشهادات اهل العلم وانتم ما شاء الله تاخذون ونحن ايضا ناخذ هذا علم جاهدنا وهذا جميع. الله من فضل ذلك علينا وعرفنا في نحن نسال الله عز وجل الذين من فضله ونحمده ونشكره شكرا بارئا على ما اولى به من هذه النعمه فقلت الامام البخاري رحمه الله تعالى تصرح بان الامام زهري رواه عنه بعض الرواة من طريق عباد بن زياد عن ولدي المغيرة بن شعبه عن أبي المغيرة بن شعبه فقد من ولدي المغيرة هذه لا انها صحه عند المستشار من عنه وإن كان هذا بعيدا أقول لأن الحفاظ اتفرحوا بأن الإمام مالك كل من رواح وقعوا بهذه الصورة لكن لأننا ننفق هذه أو هذا القطع هذا الوقت لأنه عن ومن متقالبا ذلك الشخص فوضع ما كانت عند ولدي المغيرة في فجعل فجعلها المستقل من ولدي المغيرة في الشعصة فإذا أقبنا عنه ولد من الأنذي طار المناثو قصة فيها طار المناثو و ولد المغيرة المقصود بهما هما حروة وحمد وهما حروة وحمد رواية هذا الحديث عن المغيرة لهم شعر والأذكار يرونه عن حروة في المغيرة عن المغيرة في شعر بهذا يتصل الإيمان ويزور الإشكال الذي فيه وهذا حبيب رواه المذيعة في الشعر في فكرة كانت بغضوة لأبو ديكبو. وعند التبوكي أخواني فعلمون أنها آخر النبي عليه الصلاة والسلام كانت براجب سنة تذيبين كانت في فقال المغيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت لحاجته يعني يقضي حاجته جاء بعض العلماء فناى نتيا كبيرا يعني التعب رد السنه في من يقضي حاجته في البقر ليس كما يفعله مع ربنا الناس ياتي مكان يراهم الناس جميعا فيقوم اعزكم الله بالعموم والناس ينظرون اليه هذا في الحقيقة خالق بالأدب والأدب أن يبتعد الإنسان حتى لا يرى أحد الأمر ويغتد في قضاء حاجة وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بحاجته في مذوء تبوت قال تغيرا فذهبت معه بما. في وجه ذهبت معه باداوه للناس قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبت عليه المال فاعطوك لسين يعني ما حدش في ذهب ثم قرا حاجته ثم استثمارها فكنت والغاها وايضا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ الاداوه معه وإنما استجمع صلى الله عليه وسلم بالجماعة الدليل أن المغيرة قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكسر عليه المال فذي مع المغير قد يقول نقول فائدة زيان المتفق من الشعرية هو أن المسلم حتى ولو كان أحد أهل المال له الحكم قد ذكرناه فيها فقط وأن هذه رخصه يجوز للمسلم أن يستشعر بالتجارة أو بالبدل نحن التجارة من الأوارض الصحية وغيرها ونحن نحن نجد الماء لكن بكرنا أن التجار هو أكثر شيء النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أدو حذر أن التجار هو الأفضل وهو الحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ale musimy, aby te kwestie były winięte, ale ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, ja bym, يعني لا يجب علي صدر الوضوء عن المسالك وما ذكر رفاكة من العيابين في تفسير الخطايا من المتوضع فيقول الله يكون واحد في وسط المتال لكن هل يجب الرجل ترامل مثلا إذا جاء عمل ودخل البيت كيف نضعك يمكن أن نقول هذا، هذا هو هذا في نقول لا هذا هذا هذا كلام، أكثر من غيره، يكراهه أكثر من غيره، إذا يكراهونه، يعلمون بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أكلوا وضوء يعني يعني جواح في الحج عليهم وتركوا هذا أبي عن النبي ﷺ. وإن قالوا عنه أن يصدق أحد على ذلك لا ويجري فيك تناولنا هذا جاهد وقد سبته الحبيب ﷺ في هذا الحديث وفيه فيه جواب خدمة في الفرد فيه جواب خدمة في الفرد لأهل الفرد فيه جواب خدمة في الفرد لأهل الفرد. إذا قد يقول عليك المهمة مهمة العظيم نقول المغيرة في الشعباء كان فهرا وكان صحابيا سيدة ومع ذلك خدم النبي صلى الله عليه وسلم فلاعظ في هذا أن يخدم المسلم أهل الطربي في أرسلنا التي خدمها فحافة النبي صلى الله عليه وسلم قال فرسل وجهه ثم ذهب يخرج كثير من كمي جبته والأكمام هذه هي التي يعني توقع بهالليل. لماذا؟ كانت كان كانت أمير، كانت أم ما نبيه الله تعالى مضيقتين. هل هذا يشرح في الحرب؟ يعني الحرب ضد الله يعني ضيوف هو هذا لا في فلابد ان يرقي شيئا ما ليكن به على يعني الجهاز في ذلك وهذا الذي شخصي وليس مجهز واعترف هذه أسلوبه كانت من صور كما قال بعض الحديث فكان قيما فماذا فعل هذا؟ فلم يتشوه من 10 ميامات فأخرج ويعني بعض الحديث أنه طرق الجده على عادته وأخرج يديه من تحت هوى غمّلت يديه من رضاها قال النبي صفح من ريح ومين جده فأخرجهما من تحت الجده فضل يديه ومنح برعبه ومسح على القفل هذا هو موضع الشيخ مسح على القفل جاء في بعض الروايات أن المغير في شعبه اهوى يعني كي نقول فهو حتى يسمع خصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له إذا دعهما فإن يسألهما قاضيتين. وهذا موضوع الشاهد في ذكر هذه النكتة وهو أن النبي صلى على الله عليه وسلم مدح على خصي صاحب. هذا من أقوالنا على تقوطي هذا الشكل. قال تجعلوا الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمن. عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن ابن عوض ابن عبد عوض وهو أحد العشر المبشرين من ذنبه ولقى عدد فيه او عوض ولقى بعته ألفين من وأثنى قديما رضي الله عنه وهجر رجل وسجد كل أثنى سجد معنا فيه الله عليه وسلم وكان فيه عبد كعبه أو عبد عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عبد كعبه أو عبد عمرو تغيا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه تنقيبه كثيرا كثير صنفية، رؤية الله عن ومن أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صم وراقب من, من هذا. الحاجة. الوحيد من الصحابه الذي ادنى النبي صلى الله عليه وسلم ابو قدر تاخر لما راى النبي صلى الله عليه وسلم نجاحا في مكان توبه عبد الرحمن فعود فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى جاء بعض الدروس ان الناس كانوا يشيرون اليه ان تعرض فلما اراد اراه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه النبي صلى الله عليه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء التي ثم قال وقد صلى الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي عليه فسبح الناس فسبحوا لماذا يا لانهم لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الزولات الصحيحة انهم قدموا عبد الرحمن بن عوف وخاطوا التبرع عليهم انفروا جدا فقدموه للطلاء لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم استبع الصحابه لانهم راوا انهم يعني لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال فالفضي عمان سلبنا حضر رسول الله وقفلنا مشاركة قال أحسنتم يعني أحسنتم بأن لازرتم إلى خلالها هذا الحديث الذي ذكرناه عن المغيرة بن شعبان الذي كانت مقائره في غضوة تبوك تعلمون عن غضوة تبوك يعني هي غضوة التي سميت بغضوة الرسع أيضا وجيشها هو جيش الرسع ان المسلمين كانوا في جيش عظيم وقد تصدق غضوة فيها بكل نالك وتصدق فيها عمر في نالك وفي شقر وجاهد عثمان اكبر الجيش حتى قابله النبي صلى الله عليه وسلم ما ضب عثمان ما على يده وفي هذه الغضوة ايضا وجد النبي صلى الله عليه وسلم عليا على اهله وفيها ان رضي الله عنه اراد ان يخطو قال تخلفني مع النساء واقفال فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تكون مني بمنزله موسى هذا يدل على ان هؤلاء الخلفاء كانوا بان يكونوا هذه الامه عمر الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقمعه ما ضر الرحمن ما بعثه بعد اليوم واخيرا بسوريه علي رضي الله عنه اماره المدينه بعثه صلى الله عليه وسلم بقوله عليه وسلم ان اردت ان تكون منه لمنزله هارون بن موسى في هذا الباب فقط النبره بعض تزيد به على ان عليا ولو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على هذا لا ولو كان ذلك يعني النبي المصطفى في الصلاه ولم يرض عن اداؤه في كل هذا الحديث فيه يعني فوائد هذا الحديث كثيره جدا من فوائد هذا الحديث فيه ابتداء الاخضر بالمغبون ويستفاد هذا من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خلف سعد سند تاخذ عبد الرحمن بن ابي طحوك رضي الله عنه وفيها ايضا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. خلف واحد من أمتي أو إختداءه في الصلاة بمعبد أمتي وفيه أن الإمام إذا تأخر يستحب للجماعة أن يقدم أحدا فيه أن الإمام إذا تأخر عن حضور الصلاة يستحب للجماعة أن يقدم رجلا آخر فيه ألمان قروضه والإيمان بنفسه, بنفسه في الغضب والجهاد من عقب كان في هذا تشبيع عظيما بالجرور فإذا خرج الإيمان بنفسه نفسه تشجع سائل المجيش على النهاد في تبيه الله وفيه ألمان جواده من مع وجود الماء في جواب المتجمع مع وجود الماء اختفى صلى الله تعالى داخل الأحاديث والأحكام من الكثير المتعلقة بمس على الخطين صلى الله تعالى إذا هذه في الحطاة في صورة النفس وخروج النفس ومسائلات النفس و يعني بعض الأحكام المتعلقة بمس على الخطين لأن الحمد لله هذه السنه قد انتشرت لانها توافق يعني الرحم هذه السنه التي انتشرت لكن نقول هذه غرفه عند الله جل وعلا و الله جل وعلا يكفى ان تؤتى رخصه فما دام ان هذه الغرفه قد انتشرت كثير من الناس لا يعلمون الاحكام ان نتعقق فيها فالواجب علينا جميعا أن نتعلم هذه الاحكام